وَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا إ يمَرجحُكمْ فَأونَّوكُم بِمَا كُُم تَعّون والَّذِنَ آمنوا عَنِن الصَّالِحاسِ جَصلِ أنهُم في الصالحين وَمنِنْ أن سمَ يقولُ آمَ النذِ الله فَإما أُذَ فيِي اللهِ جعَ فِتْنَةَ الناسَّاسكَعَذاادِ الله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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملون الناس طالهم واسقالهم مع اسقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون وَإِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ